ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وان فوه بعهد الله اذا عاهدت ولا تنقضوا الائمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا ك اتى نقضت غزلها من بعد قوه ان كفا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به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 وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ